الوجه الثاني يبدأ حالا خذوا حظكم قال لبني سليم، وبلغه أنهم يريدون الإغارة على غطفان رأيت بني آل امرئ القيس اصفقوا علينا وقالوا إننا نحن اكثر سليم بن منصور وافناء عامر وسعد بن بكر والنصور وأعصر خذوا حظكم يا آل اكرمة واذكروا اواصرنا والرحم بالغيب تذكروا خذوا حظكم من ودنا إن قربنا إذا درستنا الحرب نار تسعر وإنا وإياكم إلى ما نسومكم لمثلان أو أنتم إلى الصلح أفقر إذا ما سمعنا صارخا معجت بنا إلى صوته ورق المراكل دمر وإن شل ريعان الجميع مَخَافَةً نقول جهارا ويلكم لا تنفروا على رسلكم إِنَّا سنعدي وراءكم فتمنعكم أرماحنا أَوْ سنعذروا وَإِلَّا فإنا بالشربة فاللوى امات الرباع ونيسر شر الناس قال زهير هذه الابيات يهدد رهط الحارث ابن ورقاء الذين كان يسار راعي ابل زهير اسيرا عندهم تعلم ان شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار ولولا عسبه لغددتموه وشر منيحة عسب معار يبربر حين يعد من بعيد ضئيل الجسم يعلوهم بهار إذا أبزت به يوما أهلت كما تبزي الصعائد والعشار فأبلغ إن عرضت لهم رسولا بني الصيداء إن نفع الجوار بأن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به اكتجار لولا ابن ورقاء يمدح الحارث بن ورقاء ويذم بني نوفل وكان هؤلاء قد طلبوا من الحارث أن يقتل يسارا راعي الزهير وذاك حينما بلغهم ما قاله زهير فيهم فأبى الحارث وكسى يسارا ورده إلى زهير أبلغ بني نوفل عني وقد بلغوا مني الحفيظة لما جاءني الخبر القائلين يسارا لا تناظره غشا لسيدهم في الأمر إذ أمروا إن ابن ورقاء لا تخشى غوائله لكن وقائعه في الحرب تنتظر لولا ابن ورقاء والمجد التليد له كانوا قليلا فما عزوا وما كثروا المجد في غيرهم لولا ماثره وصبره نفسه والحرب تستعر اولى لهم ثم اولى ان تصيبهم مني بواقر لا تبقي ولا تذر وان يعلل ركبان المطي بهم بكل قافيه شنعاء تشتهر لا تزرني قال لام ولده كعب قالت ام كعب لا تزرني فلا والله ما لك من مزاري رايتك عبتني وصددت عني وكيف عليك صبري واصطباري فلم افسد بنيك ولم اقرب اليك من الملمات الكبار أقيمي أم كعب واطمئني فإنك ما أقمت بخير داري الشكر الباقي وإنك إن أعطيتني ثمن الغنى حمدت الذي أعطيك من ثمن الشكر وإن يفنى ما تعطيه في اليوم أو غد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر الحامل العبء الثقيل ولأنت أوصل من سمعت به لشوابك الأرحام والصهر الحامل العبء الثقيل عن الجاني بغير يد ولا شكري المحب معذور نام الخلي فنوم العين تقرير مما ذكرت وهم النفس مذكور ذكرت سلمى وما ذكري براجعها ودونها سبسب يهوى به المور وما ذكرتك إلا هجت لي طربا إن المحب ببعض الأمر معذور ليس المحب بمن إن شط غيره هجر المحب وفي الهجيان تغيير ايام النوائب تدور ألا ابلغ لديك بني سبيع وايام النوائب قد تدور فإن تكسرمة أخذت جهارا لغرس النخل الرزه الشكير فإن لكم مآقطة غاشيات كيوم أضر بالرؤساء إير كأن عليهم بجنوب عسر غماما يستهل ويستطير حرف القاف إن الخليط اجد البين يمدح هرما وأباه وإخوته إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ما علقا وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمس الرهن قد غلقا وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فاصبح الحبل منها واهنا خلقا قامت تراءى بذي ضال لتحزنني ولا محاله ان يشتاق من عشقا بجيد معزلة ادماء خادله من الظباء تراعي شادنا خرقا كان ريقتها بعد الكرغ طبقت من طيب الراح لما يعد أن عتقا شج السقات على ناجودها شبما من ماء لينة لا طرقا ولا رنقا ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيد الركاب بهم من راكس فلقا دانية لشرور أوقف أدم يسعى الحدات على آثارهم حزقا كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا طمت الرشاء فتجري في ثنايتها من المحالة ثقبا رائدا قلقا لها متاع وأعوان غدون به قتب وغرب إذا ما أفرغا سحقا وخلفها سائق يحدو إذا خشيت منه اللحاق تمد الصلب والعنقا وقابل يتغنى كلما قدرت على العراق يداه قائما دفقا يحيل في جدول تحبو تفاضعه حب والجوار ترى في مائه نطقا يخرجن من شربات ماءها تحل على الجذوع يخفن الغم والغرق بل اذكرا خير قيس كلها حسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والابقى غزت سمانا فابت دمرا خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا حتى يؤوب بها عوجا معطلة تشكو الدوابر والأنساء والصفقا يطلب شأوى امرأي قدما حسنا نال الملوك وبذى هذه السوق هو الجواد فان يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا او يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبق اغر ابيض فياض يفكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربق وذاك أحزمهم رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس أو طرق فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا إن تلق يوما على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقا وليس مانع ذي قربا وذي رحم يوما ولا معدما من خابط رقا بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا يطعنهم مرتموا حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندي إذا ما نعطق نطق لو نال حي من الدنيا بمنزلة وسط السماء لنالت كفه الأفق ذهير وابنه وله من باب الإجازة مع ابنه كعب قال زهير: وإني لتغدو بي على الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعنق قال كعيب بن زهير كبنيانة القريي موضع رحلها وآثار نسعيها من الدف أبلق قال زهير على لاحب مثل المجرة خلته إذا ما على نشزا من الأرض مهرق قال كعيب منير هدات ليله كنهاره جميع إذا يعل الحزونة أفرق قال زهير يظل بوعساء الكثيب كأنه خباء على سقب بوان مروق قال كعب تراخ به حب الضحاء وقد رأى سماوة قشراء الوظيفين عوهق قال زهير يحن إلى مثل الحبابير جثم لدى منهج من قيبها المتفلق قال كعب تحطم عنها قيدها عن خراطم وعن حدق كالنبج لم يتفتق حرف الكاف اردد يسارا قال ابن الاعرابي كان الحارس بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على بني عبد الله بن غطفان فغنم فاستاق إبل زهير وراعيه يسارا فقال زهير بان الخليط ولم يأوا لمن تركوا وزودوك اشتياقا ايه سلكوا رد القيان جمال الحي فاحتملوا إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشترك ضحوا قليلا قفا كثبان أسنمة ومنهم بالقسوميات معتركوا ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرقي سلمة فيد أو رككُ يغسل بهم وعث الكثيب كما يغش السفائن موج اللجة العرق هل تبلغني أبن دراهم قرص يزجي أوائلها التبغيل ورتك مقرة تتبارا لا شوار لها وإلا القطوع على الأنساع والورك مثل النعام إذا هيجتها ارتفعت على لواحب بيض بينها الشرك وقد أروح أمام الحي مقتنصا قمرا مراتعها القعان والنبك وصاحبي وردة نهد مراكلها جرداء لا فحج فيها ولا سكك مر اذا إذا ملماء أسهلها حتى إذا ضربت بالصوت تبترك كأنها من قطى الأجباب حلأها ورد وأفرد عنها أختها الشرق جونية كحصات القسم مرتعها بالسي ما تنبت القفعاء والحسك أهو لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم ينصب له الشبك لا شيء أسرع منها وهي طيبة نفسا بما سوف ينجيها وتترك دون السماء وفوق الأرض قدرهما عند الذناب فلا فوت ولا درك عند الذناب لها صوت وأزملة يكاد يخطفها طورا وتهتلك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتكو ثم استمرت الى الوادي فالجاها منه وقد طمع الاظفار والحنك حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الاباطح في حافاته البرك مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق لضاح مائه حبك كما استغاث بشيء فز غري خاف العيون فلم ينظر به الحشك فزل عنها وأوفى رأس مرقبة كمنصب العتر دم رأسه نسك هل سألت بني الصيداء كلهم بأي حبل جوار كنت أمتسك فلن يقولوا بحبل واهن خلق لو كان قومك في أسبابه هلكوا يا حار لأرمين منكم بداهية لم يلقها سوقة قبل ولا ملك اردد يسارا ولا تعنف عليه ولا تمعك بعرضك إن الغادر المعك ولا تكون كأقوام علمتهم يلون ما عندهم حتى إذا نهك طابت نفوسهم عن حق خصمهم مخافة الشر فارتدوا لما تركوا تعلمنا ها لعمر الله ذا قسما فاقدر بذرعك وانظر اين تنسلك لئن حللت بجو في بني اسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك لياتينك مني منطق قدع باق كما دنس القبطيه الودك حرف اللام اليك سنان يمدح سنان بن أبي حارثة والد هرم أمن آل ليلة عرفت الطلول بذي حرد ماثلات مثولا بلين وتحسب آياتهن عن فرط حولين رقا محيلا إليك سنان الغدات الرحيل أعصي النهات وأمضي الفؤولا فلا تأمني غزو افراسه بني وائل وارهبيه جديلا وكيف اتقاء امرئ لا يؤوب بالقوم في الغزو حتى يطيل بشعث معطلة كالقصي غزون مخاضا وأدينا حولا نواشز أطباق أعناقها ودمرها قافلات كفولة إذا أدلجوا لحوال الغوار لم تلف في القوم نكسا ضئيلا ولكن جلدا جميع السلاح ليلى ذلك عبا بسيلا فلما تبلج ما فوقه اناخ فشن عليه الشليلة وضاعف من فوقها نصرة ترد القواضب عنها فلولا مضاعفة كأضاة المسيل تغشي على قدميه فطولا فنهنهها ساعة ثم قال للوازعين خلوا السبيلا فأتبعهم فيلقا كالسراب جأواء تتبع شخبا ثعولا عناجيج في كل رهو ترى رعالا سراعا تباذي رعيلا جوانحا يخلجن خلج الظباء يركضن ميلا وينزعن ميلا فظل قصيرا على صحبه وظل على القوم يوما طويلا أبلغ لديك بني الصيداء يمدح الحارث بعد أن رد إليه غلامه يسار فلما مدحه زهير قال الحارث لقومه أيما أصلح ما فعلت أو ما أردت قالوا بل ما فعلت أبلغ لديك بني الصيداء كلهم أن يسارا أتانا غير مغلول ولا مهان ولكن عند ذي كرم وفي حبال وفي غير مجهول يعطي الجزيل ويسم وهو متئد بالخيل والقوم في الرجراجة الجول وبالفوارس من ورقاء قد علموا فرسان صدق على جرد أبابيلي في حومة الموت إذ ثابت حلائبهم لا مقرفين ولا عزل ولا ميل في ساطع من غيابات ومن رهج وعثير من دقاق الترب منخول أصحاب زبد وأيام لهم سلفت من حاربوا اعذبوا عنه بتنكيل او صالحوا فله امن ومنتفذ وعقد اهل وفاء غير مخذول ام اوفى لا تبالي قال ابن الاعرابي ام اوفى التي ذكرها زهير في شعره كانت امراته فولدت منه أولادا فماتوا ثم تزوج بعد ذلك امرأة أخرى وهي أم ابنيه كعب وبجير فغارت من ذلك وآدته فطلقها ثم ندم فقال فيها لعمرك والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقال لقد باليت مضعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي فأما اذ نأيت فلا تقولي لذي صهر أذلت ولم تذالي أصبت بني منك ونلت مني من اللذات والحلل الغوالي انتهى الشريط الأول من ديوان زهير بن أبي سلمى وله بقية على الشريط الثاني